رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحرى يداه معانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي لضاه ولكن حارت الأشواق ولا ادري عيوني هل ترى هو فرحت انا شد الظلم ما يهيني سها ذا الليل ضيع علي خطاه فلا خبر ولا اهل يواسي وعزف الموج أرعبني صدا فلا خبر ولا أمل يواسي وعزف الموج أرعبني صدا سأشكو الحزن يا أمواج وحيد مفقل هليس الحزن في عيني ترامون فيا موجي ولم يبقى سوانا هليس الحزن في عيني ترامون فكن أنسي أسوق لك المعاني وقال بكب له أساس وإني تائه في باح حوه هب وكم قبلي من الأرشاق تاهه وإني تائه في باح حوه وَكَمْ قَبْلِي مِنَ الْعُشَاقِ تَاهُ فَوَأَسَفَاهُ لُقِيَاهُ سَرَابٌ وَمَنْ يَلْقَى سَرَابَ إِذَا أَتَاهُهُ فَوَأَسَفَاهُ لُقِيَاهُ سَرَابٌ ومن يلقى سراب اذا اتى متا متا ويا لله كم كثرت جراحي وضاقت بفسحة عليا مدىهم ويا لله كم كثرت جراحي وضاقت بفسحة عليا مدىهم أريد الحب في قلب شريف خذيني يا بحار إلى رباه أريد الحب في قلب شريف خذيني يا بحار إلى رباه